الإجابة الصحيحة هي ب هذه العلامة تعلن عن الاتجاهات بالمفترق القادم للذهاب في اتجاه جمرت يجب اتباع المخرج القادم باليمين لأن الانعطاف مباشرة إلى اليسار بالمفترق القادم خطير استعمل آلة تغيير الاتجاه من جهه اليمين